اللهم اهدنا في من يديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصلف عنا بربيه شر ما قضيت فإننا إنك تقدي ولا يقضى عليك إنه لا ذل مواليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمل ولا ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت استغفرك الله رب نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتردك وعليك ونصري عليك الخير كله نشكرك ولا ننفرك ونخلع ونترك لن يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصري ونسجد وإليك نسى ونحفيد نرجو رحمتك ونخشى اللهم إما عبيدك بنوا وبيدك بنوا بمائك, بمائك نواصلنا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك مثل اسم هو لك سنزيت به نفسك أو أنزعته في كتابك أو علمته وحدا من خلقك أو استغسط به في علم العيوبك أن تجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحياننا وذهاب هلوبنا عظمنا وسقيانا ودلنا كجنة النعيم سبحان من ليف المجد وتقرام به سبحان من لا ينبغي اسميه إفلالا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان الله وبحمله سبحان الله العليم العليم اللهم إله ونسنك الباك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار اللهم إنا نسنك عزك من نافعا واسعا وشفاء من كل ددا اللهم فرج أف المهرومين ونفذ كرب المهرومين وقد امتينا عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين الله امشفيه مرضانا ومرضى المسلمين في المنشستان وفي كل مكاء وفي الأمكان وفي كؤء وفي بريطانيا يا أبو الجناب والإكرام ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذابا اللهم اغفر لنا اللهم وافي بالالمؤمنين والالهات والمسلمين والمسلمات واالف بين قلوبهم واصلح ما بينهم وانصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم بلاد من ذلك للقوم المدلمين اللهم خالف من كلمتهم وزلزل قدامهم اللهم ينصر الإخوان للجسدين في الفلسطين وفي أفغار وفي الشيشان في المجرات في موجه في الميدان الفراق وفي المغذى وفي كل مكان يا بالجلال والإكرام وبعد يا رضا هذه المشكلة موجوه في المسئل لقصا هذه القبلة الأولى وهكذا يا الله عطي هذه المسئل إلى المؤمنين وعطي المسئل لقصا إلى نسل اللقصا إلى حوزة الرسلمين وأطهر الرسل لقصا من الله للعاصمين وأخذ وَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ إِنَّهَا كَانَتْ مُرْهِقًا اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يَوْمَ نَجْمَعُ الْجَمَاعَةَ اللَّهُمَّ إِنَّنَا شَهِدْنَا عَلَى نُفُوسِنَا صَغِيرًا كَانَ كَبِيرًا وَأَنَّكَ ومن تغفيده مننا فتغفه ولا الميان يا ذا يا رب العالمين الملك Ya Allah wa majalla lil lar صار. الله رفزنا من الشيطان الله رفزنا من الحساد الله رفزنا من الغياء يا ذا دل النام الكرام اللهم طهر قلوبنا ربنا إن فنسمعنا منادي, منادي منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ظنوبنا كفر عن نصياتنا توقفنا من ربنا ولا تحر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما مارد على آل إبراهيم إنك حبيد مجين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارد على آل إبراهيم إنك حبيد مجين وصل الله سيدنا لبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآخر دعونا للحيو لله رب العالمين يا رحمة